و م ن ه فيه شجر ت س ي م و ن ينبت لكم ب ه ا ل ز ز ر ع و و ا ل ي ت ن و ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن ب و م ن كل ا ل ث م ر ا ت يتفكرون إن في ذلك لآية ذلك لقوم و س خ ر ل ك م ا ل ل ي ه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 م م ل و ك ا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه, فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون ن الحمد لا لله بل أكثرهم ي ع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 واذا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا ر أ ى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا ファンの ا, إ يفسدون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 ل ف ض ي ل ص ا ل ح ا من ذ ك ر أ و أنفا وهو م ؤ م د راتب ي أ ن ه ح ي ا ب ل س ي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 إنه ليس له ليس ل س ط انما على الذين آ ن و وعلى ربهم يتوكلون ربهم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ه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 يقولون ن إ م ان يعلمه ل بشر س ا الذين ل ح د و إ لا ي ه أعجبي لسان ع ر ب يؤمنون مبين الذين ي إن لا ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أ ل ي م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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به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 م للذين م و ا ا ل س و ء ب ج ه ا ل ة ثم ت ا ب و ا من بعد ذ ل ك و أ ص ل ح و ا إن ربك من ربك ب ع د ه ا ل غ ف و ر ر ح ي م إن إ ب ر ا ه ي م ك ا م ي ه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 私たちは今日 ل 私たちの思い و 聞いていることを知っ م いることを知っている人もいると思いま ن لفضيله الدكتور محمد ا ت ب النابلسي